افتراه وأعانه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلا عليه بكرة وأصينا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 كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة ويأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.